التسجيل الحادي والسبعون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف الحلال والجائز با نفي الحرج تَ نص صريح. ثَ الأصل في الأشياء الإباحة.